الحضور الكريم السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته كثيرا ما يفقد الواحد منا تماسكه فتضطرب عندها س ك ي ن ة النفوس ويتزعزع اليقين وتتضعضع المعاني والحقائق وذلك على مستوى ا ل أ م ة العام وعلى مستوى ا ل أ ف ر ا د الخاص تضطرب س ك ي ن ة النفوس ويفقد المسلم تماسكه عندما تتوالى على ا ل أ م ة الهزائم والضربات فيعتقد أ ن ه لا نصر قريب و أ ن ه لا حل ماثل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 ا ل م م ا ر س ة ا ل ف ر د ي ة تجد بعض المسلمين ي ف ق د تماسكه ا ل إ ي م ا ن ي و يقينه و حقائق و ي ف ق د حقائق المعاني ا ل ر و ح ي ة لما ي ص ا ب بمرض ف ي ر ف ع ا ل أ ط ب ا ء أ ي د ي ه م أ ن ه م عجزوا أ و أ ن تنزل به ف ا ق ة أ و أ ن تحل به م ص ي ب ة عندها يفقد تماسكه أ ي ض ا من هنا كان الحديث عن التوكل مهما إ ل ى أ ب ع د ا ل أ ه م ي ة وفي غ ا ي ة ا ل أ ه م ي ة ذلك لأن التوكل يعتبر يعتبر من مقامات ا ل إ ي م ا ن التي تلازم العبد دائما ولذلك يراه ابن القيم رحمه الله نصف الدين نصف الدين ا ل إ ن ا ب ة و ا ل ع ب ا د ة والنصف الثاني التوكل و ا ل ا س ت ع ا ن ة وهذا مضمون قول الله إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين تعبده وتستعين به لماذا ياتي أ ت ي ي ح د ث ن عن ا ل و ك ل أ ت ي حديثنا عن التوكل ل أ ن المواطن التي أ م ر ن ا الله فيها بالتوكل هي ذات المواطن التي نحتاجها اليوم وهي مفاتيح النصر ل ل أ م ة ا ل أ م ة التي قعدت عن الجهاد والتي تقاعست عن ا ل ر س ا ل ة و ا ل م ه م ة ولذلك جاء قول الله تعالى صريحا وواضحا وفيه بعض معاني التوكل ف إ ن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ل ي س بها بكافرين و إ ن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أ م ث ا ل ك م فبالتالي ذكر التوكل في مواطن هذه المواطن نحتاجها ا ل آ ن أ ك ث ر شيء يعاني منه المسلمون جميعا الهزائم ا ل م ت و ا ل ي ة والضربات ا ل م ت ل ا ح ق ة كل يوم م ش ك ل ة كل يوم م ص ي ب ة جرح مضع وهناك جرح باءات ومصائب جلت عن التعداد في كل ن ا ح ي ة وكل ث ن ي ة جرح يصيح ب أ م ت ي وينادي المصائب اجتمعت على ا ل أ م ة حتى ب د أ بعض الناس يفقد إ ي م ا ن ه يقول يا اخي إ س ر ا ئ ي ل كفار اي كفار و م ج ن م ي ن يا اخي دائما ينتصروا علينا ليه؟ الناس د ي تقول واحد ي ا كذا إ س ر ا ئ ي ل معها ا ل أ ر ض ومعها السماء قال ك ذ ب معها ا ل أ ر ض اه صحيح لكن السماء معه السماء مع الظلمه فقدوا يا أ خ ي إ س ر ا ئ ي ل ما قادر ان ننتهي م ن ه وربنا ما انتهي م ن ه شوف الفهم ا ل ض ح م الذي يدل على س ط ح ي ة في التفكير وعلى ضعفه في ا ل إ ي م ا ن إ س ر ا ئ ي ل أ و ج د ه ا الله ابتلاء لنا ولو يشاء الله لانتصر منهم ربنا ممكن يدمر إ س ر ا ئ ي ل في لمح البصر لكنه تركها حتى لا ن ت ك ن فنسعى إ ل ى النصر ب أ س ب ا ب ه لنحقق نحن النصر ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ناس يكونوا شهداء ينتقلوا الى ا ل ج ن ة طوال ما كان لهم أ ن يدخلوها لولا أ ن ه م قتلوا في سبيل الله وقد قتل في ا ل زمن وفي حياته وفي حضرته في غزوه احد وحصلت ه ز ي م ة حتى قال المنافقون والمرجفون لو كان نبيا ما هزم ف أ ن ذ ر الله عز وجل ا ل آ ي ا ت إ ن يمسسكم قرح فقد مس القوم ة فرح مثله وتلك ا ل أ ي ا م نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آ م ن و امنوا منكم لو ما في شدة لا المسلمين الله يمحلهم هم مربعين كيف نعرف الصادق من المصادق كيف نعرف الخايم من, من الأمين قاعدين نعرف نعرف الذين كيف كيف لو لا الله الصادق قال وليعلم الله بيبقوا عدوا في شدة آ منكم ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آ م ن و ا ويمحق الكافرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أ ن تلقوا يقول ا ل ص ح ا ب ة كده فقد ر أ ي ت م و ه و أ ن ت م تنظرون وما محمد إ ل ا رسول قد خلت من قبله الرسل شوفوا ا ل آ ي ا ت دماشه كفر حتى لا يربط النصر ب أ ح د فبالتالي الناس ما ي ز ع ز ع و ا طيب إ س ر ا ئ ي ل ب ش ن و إ س ر ا ئ ي ل عندها يوم بس اليوم لسه ما ج ا ء ولحد ما اليوم يجي باختصار الناس يتدافسوا ك ذ ي بس شفت ي ت د ا ف س و دي يتدافسوا لحد ما ي خ ر ج النصر من رحم ا ل م ع ا ن ا ة و ا ل ش د ة ا ل أ م ة تنصر والثمن دماء تسفك بدءا من دماء ا ل أ ن ب ي ا ء التي سفكت على ي د ه هؤلاء اليهود أ ن ف س ه م مرورا بدماء ا ل ص ح ا ب ة التي أ ر ي ق ت في سبيل قيام هذا الدين و ك أ ن الدم الذي يخرج من المسلمين إ ن م ا هو وقود مصابيح تنير الطريق ل ل أ ج ي ا ل أ ي ذنب ا م ر ا زي ا ل ط ا ق ة قد ب ت و ل ع عشان نسير الطريق فبالتالي النصر والاعتماد عليه يحتاج إ ل ى توكل طيب ما هو التوكل التوكل شنو التوكل تعريفه في ا ل ل غ ة أ و ك ل ا ل أ م ر إ ل ى شيء اعتمد عليه التوكل. التوكل الاعتماد ت و ك ل ل ا على الشيء و إ س ن ا د ا ل أ م ر إ ل ي ه ليقوم به وهذا في عالم الناس موجود أ و ل ح ا ج ة المحامي بيجي يقول ن ي ا ب ة عن شنو عن موكلي م ر ة بالكذب و م ر ة بالصح يعني موكري أ ك أزول مظلوم كلمه كلمه في وشه انت كلامك ده ما بخارجك كان لك كده المحكمة قلل أزول الثغرات القانونية كان في الدنيا في الغيامة بعدين ولا كيف؟ يقول لك شنو ما ما ويتمرقوا مرقتوا ويتمرقوا معرف الموقرة بجدت ده بعدين إن أنت تشوف في في في يقول وشه شنو موكري إن سادت وتلقى ظالم كبير وهو عارف ل أ ن ب يحكي لا يقول لا اسمع أ ن ا والله نازل أ ك ل ت ه م بس تمرقني وبديك عشرين مليون يجي وقالت ل ه في ا ل م ح ك م ة إ ن م و ك ل ي م ظ ل و ن انهم ي ح ب ي ن انهم يحبون انهم يحبون ا ل و د يحبون ع انهم ا ع يحبون انهم ي ح ب ي ن انهم يحبون انهم يحبون انهم يحبون ا ل ه ت يحبون انهم يحبون انهم يحبون انهم ي ح ب و ك ا ل ه م ي ح و ك ا ل ة ا ل ح ا ن ي ة في ا ل ع ق ن يقول لك الوكاله اجوا قدام أ ه م ح ا ج ة في ا ل ع ق د منه أه؟ الوكيل طبعا ً يجي يوم اديك آ خ ر شالات و آ خ ر عمه ما شاء الله واخر ريحه ويتحكر ل ك قدام ه ووكيل الناس يقول يا زول ع ر س ل ي ن ة قوم بالموضوع بتاع التعريس ده ن ي ا ب ة عننا ده اسمه شنو أه؟ وكيل فالوكاله إ س ن ا د ا ل أ م ر إ ل ى شيء ليقوم به مع الاعتماد عليه انت كامر تعتمد عليه ووكلت ت ب ق ى ضيعت نفسك ساكت انت بتشوف النجيط بتوكل وكذا دي ا ل و ك ا ل ة ا ل و ك ا ل ة ا ل ك ا م ل ة بتفويض ا ل أ م ر و إ س ن ا د ه مع الاعتماد الكامل لا, إلا لا تكون إ ل ا بالله وكفى بالله وكيلا وتوكل على الله إ ن ك على الحق المبين التوكل بيكون على منو على الله رب المشرق والمغرب لا إ ل ه إ ل ا هو فاتخذه و ك ي ل ة قول وكيلي الله بعد ما تقول وكيلي الله تاني مات ا ز ع ز ع الناس بيقولك ل وكيلنا الله وبعد ما يمشي تاني يكوز بجاي ي وبجاي ي ويزعزع تقولي ل ازول ح ص ل شنو يقولك ل ا ت أ خ ر الموضوع ش و ي ة ياخي أ اتوكلت الله الموضوع تبعد منه مره هل تاني بس تخوض أ م ر ك يا الله ذا التوكيل التوكيل أ ن ك في أ ي موضوع تقول الدين واضح اتكلم عنه بعد ش و ي ة أ س ن د ت أ م ر ي إ ل ى الله معتمدا عليه ده معنى حسبي الله وشنو ونعم الوكيل والله نعم الوكيل طيب إ ذ ا كان ده معنى التو التوكل أ ن ا بحاول اختصر المعاني و أ ق ر ب ه ا إ ذ ا كان التوكل هو ا س ت ا د ا ل أ م ر وتفويضه والاعتماد على من أ و ك ل ت إ ل ي ه ا ل أ م ر قال علماء ا ل إ س ل ا م ا ل و ك ا ل ة والتوكيل والتوكل ترك ا ل أ م ر لله ودمن ه المعاني يقول ل ك كل ا ل أ م ر له كل ا ل أ م ر ع ن ى ش ن و ب خلي خليلي الله لثقتك به ولاعتمادك ا عليه هذا معنى شنو؟ معنى التوكل تركت ا ل أ م ر إ ل ي ه قال ابن القيم فرق بين التوكل والتفويض فستذكرون ما أ ق و ل لكم و أ ف و ض أ م ر ي إ ل ى الله التفويض أ ع م ه التفويض شنو أ ع م ه والتوكل أ خ ص ه يعني التفويض كثير جوز من التفويض اسم شنو اسم التوكل هو أ ن تعتمد عليه و أ ن تنزل ا ل أ م ر إ ل ي ه مع انتظار التوكل ما أ ن ا وكلته بعد ما أ و ك د ب ن ت ظ ر شنو ا ل ن ت ي ج ة صح اها قلت لك اسمع ا ع ج ل ن ي وكلتك تب ابقى وكيلي في ا ل ع ج ل قل لي اها أ ض ر ب لك عبدت ولا لسه ه ا ك ا ن عبدت كيف تولي ق عبدت لكن ما ت ع ج ل ل تاكل له في ن ا س ل ع ا ل ن يقول ابغى لو كي يمشي ي ر ج ب ت كويس د و كيلد د و كيل خ ا ي م ش ك د ه ها ل ت و ك ل الموال ل ا ت ك ل ده عمين فيه وفي غ ا ل ب الناس ت و ق ل ا ل ن ا س ا ل كبار بجيب أ ع م ا م ه بجيب أ ب و بجيب و ج د ه م بجد دمو ل ده ش ن و د و كيلز ا ل و ج وده و ك ي ل ش ن وكيلز و ا ل و ج ة ف إ ذ ا التوكل يحتاج إ ل ى ن ت ي ج ة التفويض بعضه يحتاج إ ل ى ن ت ي ج ة وبعضه لا يحتاج إ ل ى ن ت ي ج ة طيب نحن ل س ه ما خشنا في الموضوع في موضوع التوكل على الله سبحانه وتعالى、طيب. هل نحن نحتاج إ ل ى التوكل فعلا يقول ابن القيم التوكل أ و س ع مقامات ا ل أ ع م ا ل ا ل ق ل ب ي ة ل ك ث ر ة الداخلين من بابه لماذا ل أ ن جميع الخلق يعتمدون على ا ل أ ك ل والشرب و ا ل أ ك ل والشرب يحتاج إ ل ى توكل قال ه اسم الرزق يحتاج الى شنوء ل ت و ك ل التوكل على الله في ا ل أ ر ز ا ق ده توكل ولذلك أ ي زول في الزمن ده م ح ت ا ة ا ل ت و ك ل الناس ا ل ز ع ز ع ا ل ز ع ز ع ش د ي د ة تلقى الناس دي أ ي زول ا ل ن م ب ر ي في الشارع الناس دي م ه م و م ة يقول لك المرتب ما مكفينا ا ل إ ي ج ا ر مطالبنا ا ل م ي ز ا ن ي ة اختلت ا ل أ م و ر اتخبتت الناس م ح ت ا ج ي ن للتوكل في الزمن ده ده زمن التوكل الزمن العصر الذي حصلت فيه للناس م ش ك ل ة في أ ق و ا ت ه م وفي أ ر ز ا ق ه م وفي معاشهم أسكد التوكل ا الناس بيحتاجوك تفوض أ م ر ك الى الله تعتمد عليه تترك ا ل أ م ر ل ه يفعل بك ما يريد ترضى باختياره لك وتسير مع قضائه وتمشي وتتماشى مع و ت ت م اقداره مطمئنا لذلك لو أ ن ك فعلت ذلك كنت على الله متوكلا قال ابن القيم التوكل تعريفه التوكل عمل القلب التوكل عمل في القلب ده عمل القلب ع ب ا د ة القلب التوكل وهي من أ ج ل العبادات التوكل عمل القلب وهي علمه بقرب الرب قلبك يكون مطمئن إ ن ربنا غريب و إ ن ه بدي و إ ن ه اي ح ا ج ة عنده ده شنو ده تعرف التوكل وعرف ابن القيم التوكل ب قال التوكل اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب لا التوكل التوكل اضطراب بلا سكون اضطراب بلا سكون يقصد تضطرب جوارحك في السعي و ا ل أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب فلا ت ه د أ اضطراب بلا ش م و بلا سكون وسكون بلا اضطراب ويكون القلب ساكنا فلا يضطرب ولا يتزعزع ولا ي ط ج ر ولا يمل ا ل ت و ك ل يعني المتوكل تلقاه شغال وقلبه ماله ثابت الجوارح تضطرب فلا تسكن والقلب يسكن فلا ي ط ر ب وهذا معناه التوكل يعني ا ل أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب التوكل يعني ا ل أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب وكلكم يحفظ حديث الترمذي رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال اعقلها واشنو وتوكل زول موقف ا ل ن ا د ه وفات الناقه شردت. شردت قال الناقه شردت قال لم ر ب ط ت مالك قال أ ن ا توكلت على الله قال له اعقلها وتوكل اعقلها وتوكلي عن ي الناقه اربط الناقه ب ع د ذ ا كان ك شردت ولا سرقوها انت شنو ما قصرت من الاخذ بالاسباب العمل والسعي في الجهاد الاعداد وهكذا بعدها ب ي ج ي التوقف طيب لنفهم التوكل على حقيقته التوكل يقوم على ث ل ا ث ة أ ر ك ا ن الركن ا ل أ و ل من أ ر ك ا ن التوكل ا ل ث ق ة في الله سبحانه وتعالى أ ص ل ا ما بتوكل على الله إ ل ا بثق فيو حتى في الدنيا أ ن ت ما بتثق في زول توكلو الا شنو إنه لكن هناك س بيعمل ا ل ت ي ي ك و ناس يعني ب ل و د ا ن و ا ي ج ي ة ب ا ل خ س و د ا ن يرسل لي أ خ ويعملون عشان ي بيت يرسل لي هناك ك ي ل ه م ه أخو ي ا ل ج ر و ش د ي أ ن ا دخلت ف ي ه ا م ش ك ل ة بين أ خ و ي ن دخلت في ه السودان ي ر س ل بياكلها ودي حصلت ب ر ض و واحد أ خ ب ر السلوي ب ن ي بنى ت ل ا ث ه طوابق لكن طلع كاتبه في اسمه <تصفيق> رايك شنو في زله هو أ خ و ه شغال في ا ل س ع و د ي ة مختلف خمسونجر س ن ة وهو بتاع خدار عنده طبله بتاع الخدار القروش تجي يمشي ي ب ن ي بعد ما البيت تم دخل فيه هو و م ي س في ا ل م ح ك م ة وفي ا ل م ح ك م ة ا ل أ خ و ج ه كان مختلفا و ل ا ن ه م لا يعرفون ان الزوج ة ب ع د ه عليه ل ك ن ه س ج ل و في اسمه قال لهم ي انا ما عندي مانع بس يحلف لي اسم الله ان ه البيت ذا حبه والقروش د ا حبته قال لها ي مولانا للقاضي كان حلف أ ن ا خليت ا لي ل ما م ن س أ ل ه ت ب بعدين هو واقف وجنبه مرته المراه م ح ر ش ة المراه قتل ح ل ف ما بتجيعه و ج ه ي ج بتوقع ي ا ج ل قتل ل ح ل ف ي زول والله خيته لا ح ب د ا ل ل ه بالله يا زول ازول, أزول شم مرتب داري خذي د ف ي ز والله ا ز و ل ا ل ا ن ي راجع ن ف س ه ا ل ا خ و قال له مولانا ازول أ ن ا كان حلفت بخش الناخر وبيضيع يا أ خ ي أ ن ا من اذا يلي بيت وماذا لي أ ي حاجه الزول بتاع الخضار اكل ا ل ج ر و ش أ و ل ح ا ج ة عايله ا ل م ر أ ة قال له ا ل ق ا ن و بالثلاثه لو ك ما انت وكرتني ذاته وقال له مولاه و و ا ل له والله ي م ح ق الزول ده كويس ويتحلت ا ل م ش ك ل ة و ل ا ن كلهم قاعد يبكوا في ا ل م ح ك م ة كويس فالوكيل فال انت بتوكل منه من تثق فيه لو جاب زوج ساكن قال لك وكلني انت ب ت و ك ل ه م ن ط ر ف ب ت و ك ل ز و ب ك تخفيه والمؤمنون لثقتهم ا ل ك ا م ل ة في الله يتوكلون عليه ياكلون أ م و ر ه م وحوائجهم ينزلونها به سبحانه فهو الذي يقضيها وهو الكفيل بهم وهذا معنى ا ل آ ي ة ومن يتوكل على الله فهو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 ب ب س ا ط ة يا أخي وتوكل على الحي الذي لا يموت لو ق ل ل ك توكل على الحي يتوكل من طرف لكن هو اشترط ل ك حي لا يموت إ ذ ن تتوكل عليه وحده ا ل إ ن س والجن شنو و ا ل م ل ا ئ ك ة تموت ويبقى و ت ه ربك وتوكل على الحي الذي لا يموت التوكل يكون على الله ل أ ن ك تثق به سبحانه وتعالى هل الناس عندهم ث ق ة في الله الان واحد كاتب ع ر ب ي ة بوره ا ل ع ر ب ي ة ما ج د ي د ة كاتب فيها كلام والله ي حير ا ت ب عارف كاتب شنو يا مالك الجود و ا ل ع ط ر إ م ا تزيده و إ م ا تزعطه والله الاكيد قالك ل ي ا د ي ما نافعه يا ز ي د ه كويس يا تشيده م ر ة و ا ح د ة ت ر ي ح ن ا مننا ماذا لي ح ا ج ة في ا ل ن ز ق ل يا سيد الله طالبوا ه يا مالك الجود والعطاء يا تزيده يا ت ز ع ط ك قلبه هاهاهاها يا اخي الموضوع ما كفى أ ه م يقسمون ر ح م ة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في ا ل ح ي ا ة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ا ل أ م ر عند الله لله ا ل أ م ر من قبل ومن شروط ومن بعد وله في ذلك حكمته ا ل ب ا ل غ ة فبالتالي ا ل ث ق ة في الله هل نحن واثقون من عطاء ربنا النمط الموجود في المجتمع من الناس يحسسك بنوع ضعف في هذا الباب تحس الناس مالوه ضعيفين في الباب ده ليه أ و ل ا ك ث ر ة الشكوى دليل على ذلك أ س أ ل اي زول ق ل له ا ل أ ح و ا ل كف ي يقول لك زي الزفت ي ا ز ر الشله كذي دي حالتي بالله نخلي عالسعاده شل ودي ح ا ل ة وكذا يقول لك كذا يا اخوان الخير فيه و ا ل ع ا ف ي ة موجوده ة الحمد ل ل والنفس طالع نازل فبالتالي تجد ث ق ة في الله ض ع ي ف ة إ ذ ا نزلت بالناس ن ا ز ل ة تجدهم ي ه ر ع و ن إ ل ى غير الله ناس مش و ا ا ل س ح ر ة و ناس مش و الدجالين ا و ناس مش و السفلي ا و ناس مش و المسعوذين ا كويس و أ ش ك ا ل و أ ل و ا ن من ا ل إ ن ح ر ا ف ا ت ا ل ع ق د ي ة بسبب ضعف ا ل ث ق ة في الله سبحانه فما ظنكم برب العالمين أ ن ت م عندكم ث ق ة في الله تقول لي يا زول حسه يحصل كثير ويقول يا شيخنا والله عندي موضوعو كدا وكدا وكدا ويحكي لي ويبكي و أ ن ا ذ ا ت ه ب ت أ ث ر وببكي معاو بعد ذ ا ك ب ق و ل ل يا ي أ خ ي والله موضوع عقده كبير شديد دايلو ل ه كبير ما بحلو ي ليك إ ل ا كبير هاي و ا ش كذا جيتك يا شيخنا يقولي ل اقول لي الله اذا ر ا ف ت ه ا ل ل ه أ ك ب ر أ ك ب ر منه ما في ه لما تقول ل كذلك ي يا ع ا ئ ل ك عشر ة عشر ة ت ل ق ب ي يوالو ما في س ت ح ي م ن ي ي ق وبيشوف ل ه زوجي تامرنا ل ل ي ن ميناك تقولنا ف ا ب و م المعتبين ه ع ا ر ف ي ق ولا شنو خير يا مولانا لكن شوفنا ل المحسنين برضو ي ا يا أخي أخي أ ن ا مستكفيل ا ق و ي مستكفيل ا قوي دائما ميتا ما انفكا تقول ل يا الله ديري بديك مع أ ن النمط الموجود في ا ل أ ذ ك ا ر الغرض منه التوكل أ ي ذكر أ ن ت ب ت ذ ك ر ه فو توكل لا إ ل ه إ ل ا الله إ ع ل ا ن لله ب ا ل و ح د ا ن ي ة و إ ف ر ا د ه سبحانه وتعالى بكل شيء من أ م و ر الملك والتدبير والتصريف ع ن د وحده لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له له له, معناه اشنو؟ يقول يقول له الملك معناش نو لم ا ي ق و له ل الملك معنا بدي بعد ي نشوف عطايا الملوك في الدنيا ما زي ح ج ة الناس اتكا مشيت مع ملك ساكت من ملوك الدنيا وكشحك بظري كشحك دي كويسه كويس كشحك بظري ما ب ت ل ق ا فوق ميه تلفاصلا ي بحقك من يعني والله واحد ج ن ب ي انا كنت أشغال مع ملك لما شغال مع ل الملك ر ا ن انقطع وحش وعلام س أسفل ن تلقى واحد واحد شغال مع الملك وحش ا شغال مع واحد من المواطنين العاديين لما ن ج و في ا ل ا ج ا ز ة واحد في وشه و ن د ا ء واحد كويس فشوفوا الشي ذا كيف فدا قال لي والله كلام صح قال لي والله تسغل كنت لي مع امرك من الملوك وسمى لي ما في داعي لديكم اسماء قال لي لما نجي ما ش ي ر ح ل ة برا البلد قال بيقول لنا يا اخوانا تخلوا ل أ و ل ا د ك م حاجات أ و ل ح ا ج ة تمشوا تشتروا هدوم سمحه وتمشوا تشتروا وتخلوا ل أ و ل ا د ك م مصاريف لحد ما ن م ش و نجي قال لي أ س ب و ع بس قال لي أ ي واحد فينا بدو ي ض ر ي ف قال لي أ مو ر ا ل ض ر ي ف فوكب و ترفض اي ماحندعيله خمسين أ ل ف استرليني د ي بالسودان كم والله ماني ع ر ف ه لكن كده اتوريني لا بالسودان كم خمسين أ ل ف جنيه استرليني عشان يخدها ل أ و ل ا د ه و ي س ت ر ي بها ه د و ب ياخدت لبس السودان كله ت س ت ر ي بها ه د و ب ش و ف ه ا قال واسبوع الزول ده القروش ا ل ل ي ذ ع ن للهدوم جفت ح بيها أ ك ب ر عمارات في السودان واستثمار ل ا بقى ي من أ غ ن ي ا ء السودان ا راكشنو ح بتاع الظروف ا الناس بيقى ي د بيقى يكشح يكشح ملك ملك الناس ده هنا الناس تقول لي ملك, في ملك, ملك وسبحان الله ناس هده أخي بشر وسبحان أزور كلمني في عنده عنه ده الكامب يشرح دعسه مات رايشن لكن الله مموت ده الله البد ي الناس كلهم والعطاء منه سبحانه وتعالى و إ ن من شيء إ ل ا عندنا خزائنه وما ننزله إ ل ا بقدر معلوم له الملك وله الحمد يحمد على كل شيء له الملك وله الحمد شوف التوكل التجلده وهو على كل شيء قدير ا م ا توكل أ ص ه هل تتوكل على عاجز لا ق د ر ة له لا. لا يتوكل على عاجز إ ن م ا يتوكل على القدير والله قادر وقدير ومقتدر ب ا ل م ن ا س ب ة ومن أ س م ا ئ ه تعالى الوكيل ومن أ س م ا ء النبي المتوكل صلى الله عليه وسلم فهو خير من توكل على الله خير من حقق التوكل وهذا سوف نعرفه بعد قليل فبالتالي دي أ ذ ك ا ر تاني في ذكر نحن بنقولوا طوالي الناس بنقولوا طوالي ذكر بتاع ت و ك ل جد لكن الناس ي ب د ل ي إ ل ا من رحم الله حد ا ل جامع الذكر ده اللهم لا مانع لما أ ع ط ي ت ه ولا معطي ة لما منعته ولا ينفع ذا الجد منك الجد الذكر ده خطير و ا ل ه ذ ك ر مليان مليان توكل ي ا م ن يدفك ذكر اللهم لا مانع لما أ ع ط ي ت ه الله داري د ي ك ج ه ة في الدنيا بتمنعك مافي والله ج ه ة شفت العالم ده كله كانت لما انسهم وجنهم ومؤمنهم وكافرهم ما استطاعوا أ ن يمنعوا منك شيء أ ر ا د الله أ ن يصل إ ل ي ك ما يفتح الله للناس من ر ح م ة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ان ي م س ك الله بضر فلا كاشف له إ ل ا هو ويردك بخير فلا, ويردك بخير فلا راد بفضله يصيب به ما يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل أ ر أ ي ت م ما ك د ع و ن من دون الله إ ن أ ر ا د ن ي الله بضر هل هن كاشفات ضري او أ ر ا د ن ي برحمه هل هن ممسكات رحمتي قل ح س ب ي الله ياخي أ اشد ل اي ز ل ف ي نقول انا ح س في المغرب قلته ولا ما ق ل ت في المغرب دا قلت, قلت له المجد ما قلته ولا ا ل م ق د م ا ب د ا ك ف ر ص ة في ا ل ع ش ا ب ت ق و ل ه في العصر قلته م ت أ ك د من الكلام د ه اللهم لا مانع لما أ ع ط ي ت ه الله قال د ر ي د ي ك ي م ر ج ل ك شفت من خ ش م ا ل أ س د ي م ر ج ل ك ويديك في ق ص ة م ش ه و ر ة جدا عن أ ب ي عامر المنصور كويس وهو حاكم من حكام ا ل أ ن د ل س المنصوري بن أ ب ي عامر اسمه ا ل م ن ص و ر بن ابنه ا بن أ ب ي عامر ذ ا حكم من الحكام الذين حكموا ا ل أ ن د ل س في عصره وكان يغزو كفاره ك ذ ا لكن كان يسفك الدماء بغير آآ آآ تورع فجاب عالم ذلك كتله ما عنده أ ي سبب ذلك كتله جاب الورقه البكتي فوقه مش القرار بتاع الاعدام ب و ق ع علمه ى الريس ئ كتب يطلق دار يكتب يقتل كتب يطلق جابه العالم و ق ف ه السياف طلع السيف طبعا لازم يشوف ا ل و ر ق ة عشان يقتله شافه لقال يطلق ا ش ت ر رجع للحاكم قال له يا منصور هذا الرجل يقتل قال له يقتل قال له ولكنك كتبت يطلق جابوا يرجع لله يطلق ه ذ مسحه وكتب يطلق ثاني كتب يطلق السياف رجعتاني ر ثاني كتب يطلق كل ا م م س و ح ا ت لما جابوا عليه شرط ا ل و ر ق ة قال أ ر د ت قتله و أ ر ا د الله إ ط ل ا ق ه والله غالب على أ م ر ه أ ط ل ق ه ا ل د ا ئ ر ة الله تبقى باختصار يعني ا ل د ا ئ ر ة الله هي اللي ت ب ق ى فبالتالي اللهم لا مانع لما ع ط ي ت ولا م ع ق ي ة لما منعت الله ما دار ا ل د ك والله زول ا ل د ك ما في ه لو عندنا كملت أ و ل ا حيشوف أ ي رزق يوقعونك عليه في الدنيا هنا كان فوق متوقع ا تلغى الواحد يشيل ا ل و ر د يقول لك أ ن ا أ د خ ل ب ر ئ يسجم ا ل هوري ة ما في مانع م ظ ل و م تبحث وتمشي ل ح د ر ص دا اسباب و ل ج م هوري يقول اكتبلك يدوك الشدايرو مثلا د ا ئ ر كشك د ا شنو كشك يكتب تصدق صح بكتوبي شنو بلحمر ولا بلح بلحمر بلحمر تصدق لازم تصدق فوق برضو كم صدقت فوق عندك و ر ق ة من رساله ا ل ج م ه و ر ي ة تمشي ناس المحليه يقولك ل أ ك ش ا كملت والله يو عادي يقولك وين يعني شي لوح ا ز ولا مافي يقول لك في ا ل خ ط ة ا ل ج ا ي ة إ ن شاء الله ل أ ن الحاكم تحت كتب تصدق لكن الحاكم فوق ما كتب حاكم ولا ما حاكم أ ل ي س الله ب أ ح ك م الحاكمين حاكم لكن ب ن ف ذ فعال لما يريد و أ ي ح ا ج ة في قبضته وكل شيء تحت سلطانه وكل شيء تحت قهره وكل شيء في قبضته ولا يفلت شيء من سننه ولا نواميسه ولا يخرج أ ح د من, من, من تدبيره وتصريفه الله د ي ق ا ع د ة أ م ش ي ب اللهم ت ب ا ل لا مانع لما أ ع ط ي ت ه ولا معطي لما منعته ه كلام تمام ولا معطيه لما منعته ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا ل ذا ا ينفع ج دي منك الجد د معناها شنو دي أ ك ت ر ح ا ج ة بتكون الناس ما مركزين م عليها الجد العالي أ ي ح ا ج ة ع ا ل ي ة يقولك ل صاحب جد ولذلك في التنزيل في ا ل ق ر آ ن و أ ن ه تعالى جد ربنا منزلته ا ل ع ا ل ي ة ومكانته ا ل ر ف ي ع ة رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أ م ر ه على من يشاء من عباده ذا الجد العند ه مكانه ا ل أ ع ل ى من أ ب و ك اسمه أ ب و أ ب و ك ف و ق ل ه اسمو ه م ن جت د ق و ل د منو ذا جدي ربنا تعالى جده لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أ ح د تعالى جده تعالت مكانته ولا ينفع ذا الجد ذا الجد ده الناس الي عندهم الممكن ينفع ه يعني مثلا أ ي ز و عنده منصب اسمه شنو ذا شنو ذا ج ت و أ ي زول هو ذو ج ت و أ ي زول عنده مال شنو ذو ج ت ديل مش عندهم ا ب ي ن ف ع ه ا منك الجد يعني منك المنزل ومنك الرفعه ومنك العطاء الكلمه دي م ع ن ا شنو معناها والذين يملكون في الدنيا أ ش ي ا ء لا يعطوننا لو أ ن ك لم تسخرهم لنا ف أ ن ت المعطي ح ق ي ق ة وهم المعطون إ ج ا ز ة مجازا أ م ا أ ن ت المعطي ح ق ي ق ة بمعنى شنو ده التصديق ا ل ق ن ا و ي يعني مثلا مدير ديوان ا ل ز ك ا ة بدي بدي ناس ولا بدي يصدق اذا جت, جت ع ن د ه بدي المحافظ الوالي الوزير الرئيس ت ا ج ر ع ن د ه قروش ك ا مشيت لي محتاج بدي ولا بدي اه بدي ولا بدي دير كلو رسمه شنو شنو أ ص ح ا ب جت د ي ل الله ك ما سخروا ل ك ما بدك و لو أ د ا ك واحد و ص د ق ل ي ما م ن ه من م ن ه من الله ولا ينفع شنو ذا الجد منك الجد انت لا اديت و ل ع ن د ه م ك ا ن ة ما لقا ا ل م ك ا ن ة دي إ ل ا ب م ن ه إ ل ا بالله لو عندك و ج ا ه ة عندك منصب عندك مال عندك أ ي ح ا ج ة عندك علم عندك بيوت أ ي ح ا ج ة ما منك من منه من الله ي ق ب بالله الدعاء ده الذكر ده كل يوم نحن ب ن ق و ل ه كم م ر ة ه خ م س ة مرات الشي ده كان نحن معتقدينه والله لا أ م ر ي ك ا واسرائيل ما يجيبوا م ك ا ن ن ا أ م ا م ن ا لو الناس معتقدين التوكل على الله ح ق ي ق ة ما استطاع عدو أ ن يقهر هذه ا ل أ م ة ل أ ن الله يقول و لا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا على م ن ع ل المؤمنين و كان حقا علينا نصر المؤمنين و لو تعرف التوكل في الجانب ده يخواننا الفلسطيني كم في غ ز ة مش كلنا في العالم كم في غ ز ة كم العالم كله خ ل ن ه م تركونا الناس والواقفين معهم زينا كدي من بعيد لبعيد صح و ا ف ي ن معهم بقلوبنا وبدعانا وزعلانين وما راضين و ب أ ص و ا ت ن ا وبكلامنا بالله ا ل آ ل ة ا ل ع س ك ر ي ة ا ل ي ه و د ي ة ا ل ح ا ق د ة ا ل م ج ر م ة ا ل آ ث م ة من أ ع ت ى ا ل د ي و ش في العالم ما استطاعوا ان يهزوا هؤلاء والله, ما... والله لحد يوم الذي لم يقدر تمني ا ة يوم ولا تسع يوم يضرب ف و ق درب جد والشعب صامت و ا ل أ م ة ص ا م د ة ل ي التوكل الذين قال لهم الناس إ ن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إ ي م ا ن ا شنو وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وسكين من ا ل أ ش ي ا ء التي تتوكل ا ل أ ز م ا ت التي تعصف بستقرار ا و س ك ي ن ة ا ل أ م م والمتمعات ج و ا ل أ ف ر ا د وهذا لا يكون إ ل ا ب ت و ك ل ق و ي توكل جد يا اخي والله أ ن ا شفتها وانتم ا أ ن بتشوفوا المناظر أ ن ا عندي نظره برايان قصه ما تفرقت إ ل ا م ر ة و ا ح د ة بس التلفزيون ما عينت ل و يا اخوانا أ ن ا ما بحتاج ع ا ئ ل ة التلفزيون أ ص ل ا في الصراع مع اليهود أ ن ا عندي ا ل ق ر آ ن الكريم ب ف ت ح من ا ل ص ف ح ة ا ل أ و ل ى ب ل ق اليهود غير المغضوب عليهم شنو المغضوب عليهم ده منه في ا ل ص ف ح ة ا ل أ و ل ى في ا ل ق ر آ ن بلغاها تفتح ا ل ب ق ر ة دي البقره ذ ا ت ه س م و ه ب ق ر ة ليه في ب ق ر ة بني اسرائيل ا ل ق ر آ ن ده كله ما بحتاج أ ص ل ا اليهود دي أ ن ا بفتح ا ل ق ر آ ن ده ب ش و ف ا ل ل ي قدام عيني بنفسياتهم وتكويناتهم ومنطلقاتهم وجيوشهم كل شيء والمؤيدنهم ي والمناصرنهم ي في العالم كل ده و ا ل خ و ن ة من المسلمين ا ل ل ي ب ا ق ي ي معهم كله في ا ل ق ر آ ن شايفه أ ك ث ر ح ا ج ة أ ث ر ت ن ي ا ل أ ط ف ا ل والله الواحد ب ي ج ي ب و دمه سايف شايلينه ما بيبكي شوفان ما بيبكي بالله الواحد اهدم ف ت عيونه كده ما مبنج جايلينه من ا ل إ ز ع ا ج م د خ ل ي ن ه وين في المستشفى وقاعد و ي ت أ ل م شافع ما يبكي دير إ س ر ا ئ ي ل بتدر عليهم قول كتلتوا الناس د ه كان قام ما بريحكم الشافعي هذا كان قام ما زال يشفعنا و ف ي ت ع ا ل ش و ف ف ع ل ا ل ب ك و ل شنو عدم العشاء والله اكلمك أ و قام الصباح ما لقى شاي أ و لقى شاي لكن ما لقى لقى, لقى مات شوف الفرق شوف الفرد ا ل م س أ ل ة ياخي أ التوكل ده والله التوكل ده مهم ا ل ث ق ة أ و ل ركن ما تنسو اول ركن من أ ف ك ا ن شنو اتوك ل شنو ا ل ث ق ة شنو ا ل ث ق ة بالله سبحانه وتعالى و ا ل ث ق ة بالله به ما شنو معرفتك به لو بشر ما بتعرفه وقال لك ياخي س م ع ز و د ده و ك ل ه على أ ع م ا ل ك يفتح لك دكان وانت ت جبله ي القروش ا ل ب ض ا ع ة وهو يشغلها ل ه مبزوغ ولا بقولوا شنو هو ناس ا س و ي ب ق و ل و ا شنو بيقولوا اذا عانو زل ما ن ش ي ل القروش يهرب بيقولوا ز شنو كم بزوغ ب إ ذ ا عرفت الله تثير فيه أ ن ت الله تعرف أ ي ح ا ج ة ع ن د ه هو ا ل ك ف ي ل هو الوكيل هو الذي إ ل ي ه يرجع ا ل أ م ر كله له الخلق و ا ل أ م ر ع ن د ه تكتل أ د ا ماني علي ما أ ع ط ى ولا م ع ط ي ع ل مشنو لما منعت ه أ ك د ت ا ي بكتوكل على تب توكل ما ب ر ج ع ت ليا وله إ ذ ن ا ل ث ق ة فيمن ها ا ل ث ق ة في الله سبحانه واحد、اتنين. الاعتماد ث ن ن ي ا عليه و س ا ت ف ي ه راجل شنو شنو تعتمد تعتمد علامات الزعزع و د ه حرجي نعرف ه في ح ي ا ة الرسل الرسل عليهم صلوات الله وسلامه أ ج م ع ي ن توكل عالي أ ع ل ى التوكل توكل الرسل بعدين ابن القيم سبحان الله يقول شنو يقول فرق بين من يتوكل على الله في رغيف وبين من يتوكل على الله في إ ق ا م ة الدين انت عشان تواجه ا ل ب ا ط ن دار شنو دار توكل عشان ك د ه لما ن تجي في المواطن التي ذكر فيها التوكل حتلقاها مواطن ح س ا س ة ب ن ا ا ل ث ق ة في من في الله واشنو والاعتماد عليه تعتمد على الله سبحانه وتعالى وتنزب حوائجك به ح ق ي ق ة وفعلا لا قولا ولا ادعاء بل ح ق ي ق ة وليس من ا د ع ا ء ماتقول والله أ ن ا توكلت على الله أ ن ا فوضت أ م ر ي لله وتمشي تزعزع وتجزع وتسخط وتتضجر ك وتقول ي س و دي شنو دي ح ا ل ة ودي ع ي ش ة يا خ ي تتوكلت على الله. علي الله تاني ما تتزعزع طيب لما نجي وقت ا ل ص ل ا ة ممكن نجيف نصلي ي ف ن ونواصل تاني ان شاء الله عشان ن ا خ د راحتنا وبعد ذ ا ك تتوكلوا على الله、كويس. ف في ن ا س و ا ل من يقلقون الفاظه زي دي كثير خلاص يعني يعني آآ آآ آآ واحد يقول لك ايه زحن زحن يقول توكل على الله ز وما ل توكل على الله ه قاس توكل على الله يعني زحمه هنا ب خ ي ر يا قولنا زحمه هنا ي توكل يا زول ي توكل ي ت و ك لك ل يقول ي اخذنا حالنا توكل قبل ي و ما يقلت ق ا ع د ي مع مرور ة ا ج ل م ش ك ل ي ن ج ا ء ب خ ت ي واسطه الراجل زعلان زعلان زعلان قال له والله الملدي ر استفزتني والله يا أ خ ي أ ن ا لو ما عاينت ساكت ا ل ع ش ر ة دي والله كنت عملتها شكله لي رب السماء قلت له الكلام د ه باطل يقدح في ا ل ع ق ي د ة شنو غ رب شكلة يا ر السماء وقفلت ا ل ع ل ب ة ل ا ن ت و ا ل م ر أ ة وشغلت ب ر ض و بصر رب السماء شنو ش ك ل يا رب السماء قال لي والله يا مولانا والله ما علاش خليلي والله ما ن ق ا ع د ك موضوع لك ا ي انا ت ف ت خلاص قال لي تفتح يقول لك شكل ليا رب السماء يقول لك والله مشيت الدكان واشتريت ك ذ ي واشتريت ك ذ ي واشتريت ك ذ ي اشتريت لي ج ب ن ة ب خ م س م ي ه في جبنه خمسمئه بي جبنه بخمسمئه وزيد ب أ ل ف جنيه ويعيش بالفين وسجاره ة اهو و ذ ا ي ل لك,hedه ي ح تاني ل م كلماالم يقول لك والله يحب المحسنين و دانءؤbout هذه يدرء ا ل إ ح س ا ن و أ ن تعبد الله ك أ ن ك تراه ف إ ن أن تكن تراه ف إ ن ه يراك فيقول لك ا توكل ا توكل ا توكل يا ز و ر ا توكل شوف لك شغله ذ ا م ء محله بعدين ب ن ا التوكل يعتمد على ا ل ث ق ة في الله سبحانه وتعالى أ و ل ا ما في توكل بدون ث ق ة وما في ث ق ة بدون علم عشان ك د ا ابن القيم كان يرى أ ن قوام التوكل م ع ر ف ة أ س م ا ئ ه وصفاته إ ذ ا علمت أ ن ه عليم ورقيب ومحسن ومعطي وملك وكريم وواسع وجواد ورزاق ورازق وقوي وقديم وقادر إ ذ ا علمت هذه وتعبدت الله بها و أ ي ق ن ت بها ستتوكل عليه ولن تتوكل على غيره لا التوكل ولذلك ا ل أ س م ا ء والصفات تعرفك بالله و ا ل م ع ر ف ة تقوي ثقتك به وفيه وذلك يولد ع ب ا د ة ج ل ي ل ة تسمى التوكل فاعبده وتوكل ع ل يا ه ي سلام بعد ا ل ث ق ة الاعتماد وبعد الاعتماد الركن الثالث من اركان التوكل الاخذ بالاسباب من امام احمد عنده ق ص ة م ش ه و ر ة ل ق و ا ل ماشي الحج مع الناس لا اشاء اي ح ا ج ة قال لي يا ماشي الحج ان شاء الله شلت حاجات معك تزودت ه قال لي لا ي ل انا متوكل قال لي متوكل على ابنك قال له تفكر ع ل ي ربنا خ ل ا بحشو قال ل ي خاسمع ب ت ا خ ر كيف انت قال له والله ن س أ ل معي ا شايلين قال ل ي إ ذ ا قل على جراب القوم توكلتم <تصفيق> انت متفكر على الله متفكر على جراب الناس متوكل تفهم مع ناس ما شايلين ح ا ج ة و ا ت ما ت ق ش شايل حاجه ة ل أ شوف توكلك د ن كيف أ ع ظ م توكل بعد توكل بسلم ي عجبني ا ل أ ن ب ي ا ء كلهم متوكلين ا ر ا ي م عليه السلام ت و ك ل و يا اخي ب ر ا ي م لما ر م و ا في النار ق ش ن و حسبي الله ونعم الوكيل جبريل قال لك ي ح ا ج ة قال أ م ا إ ل ي ك فلا شو التوكل ذا كيف لكن عجبني توكل هاجر أ م إ س م ا ع ي ل توكل أ خ ي ذا توكل ذا توكل إ ي م ا ن جد نشوف ربنا يقول وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين وعلى الله فليتوكل المؤمنون التوكل ده له إ ي م ا ن هاجر دي إ ب ر ا ه ي م عليه السلام شال من فلسطين جاب م ك ة م ك ة ما فيها أ ي شيء غير الجبال لا, لا يسكنها حيوان ولا يسكنها بشر خلا بدون الناس م ا ش ي ن من بعيد يمروا بيها يقطعوا ا ل ف ي ا ف و ك ذ ا جاب في محله ر ب و ة ع ا ل ي ة ش و ي ة ح و ل جبال ما في أ ي ح ا ج ختاها و م ع ه ا طفل يرضع جراب تمر وجراب م و ي ة و د ا ه م ظهروا وماشي هاجر وقفته ما قتلي ل ماشي وين وخليتلي م ن ه س أ ل ت ه سؤال محدد عرفنا بيه لان الرجل عاقل م لا يلقي ب أ ب ن ا ئ ه و أ ه ل ه إ ل ى شنو إ ل ى ا ل ت ه ل ك ة لكن الله قال لي الله قال لي ياخي التوكل تجيل ياخي تعال حسن زول وقلت له الله قال ك ذ ي مع انو ما ح ا ج ة ص ع ب ة يا مره أ ل ب س الحجاب غطي شعرك ص ل ي ا ل ص ل ا ة في الجامع ما تفرج المسلسلات ا ل ك ع ب ة ما تعاين في النسوان في الفضائيات كلام د ه صعب صعب قال له ي خذتهم في المحل د ي ك وقفته ده تعرف بس ح ا ج ة بس لا يا إ ب ر ا ه ي م الله أ م ر ك بهذا قال نعم قالت اذهب ف إ ن ه لن يضيعنا والله توكل ما لان نجيضه نجاب والله التوكل ذاته توكل قاطع قالت اذهب ف إ ن ه لن يضيعنا ضيعن, ضيعن. و إ ب ر ا ه ي م أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب م ش بعيده و د ع و ف ا ت ت أ ك ل في التمر وتشرب وتردع الشافع التمر بيكمل والميه بتكمل كمله برضو في اسباب دام تتحرك تمشي ممكن الله يبدا نصر يقعد هي محله الكلاب ن وده زول ي أ خ ذ ا ل أ س ب ا ب شوف ا ل أ س ب ا ب دي كيف طلعت في الجبل فوق ذ ا ت ه ا شوف الناس وترجع لما ن تم ا ل س ب ع أ ش و ا ط ساعه س ب ع أ ش و ا ط لحد يوم الدين الرجال يسعوا و ا ل ن س و ا ن يسعوا على أ ث ر ه ا والله ا ل م ر ض ي عجيب ة والحديث الصحيحين وهي ت س ع ى وكل م ر ة ت د ي تحيل ل جناها وتسعه الشافع برضع ي شافع برضع ي ما حول ولا ق و ة الجوع ز ن ب ه ر ف س بكره ي من كره ي وطلعت مويه رايشنو من تحت ا ل ك ر ي ع ي ن طلعت مويه لا عد يوم ا لنا ل ي ما وقفت رايشنو دي مويه ع ا د ي ة قال زمزم ه ز م ة جبريل وسقي الله إ س م ا ع ي ل جبريل جبريل بجناح وضرب الواطق كتي بس ب ا ل ر ا ح ة كتي طلعت م و ي لحد يوم الليله ا ل أ ب ي ا ر وقفت في الدنيا كلها هي ما وقفت خير ويكحلوا فيها العين كم م ر ة عشان ت س ت غ ل البيل ياخي يا بيل البترول بيكمل بيل البترول و يجب ان يكون ه ا ل ن ا س ي ش ي ل و ا م ن هذا ا ل ر ك ا ن ا ت و ا ل ع ا ل م ده ك ل ه ي ش ر ب لحد ي و م هذا ا ل م ا ن الذي ي ج ان ي و ن هذا المكان الذي يجب ان يكون ه ا ا ل م ك ا ل ذ ي ي ج يكون ه ل م ك ا ن ج ب ان يكون ه ا ا ل م ا ن الذي ك ل م ا ن الذي ي ان يكون هذا المكان الذي يجب ان ي و ن هذا ل م ن الذي يجب ان يكون هذا ل م ا ن الذي ي ج ي ك و ه ذ ب المكان الذي ي ب ا ي ك و ه ا المكان الذي ي ج ان و ن ه م ك ا ن الذي يجب ان ي ب ان ي ن ح س ن ه يقول له الله لا ر م ل ك ا ي ق و ن لك ان ل ك و ن لك ان يكون ل ا د يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك م د ي ن د ك ن ي ق و ل لك ا د يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان ي لك ان يكون لك ان ي ق و ل لك ا ل م يكون لك ان يكون لك ان ي ح و ا لك ان يكون ز ك ان ي ك ن لك ان ي و ن لك ان يكون لك ان يكون لك ان ي د و ن لك ان يكون لك ا و ن لك ان يكون لك ان ك و ن لك ان د و لك د ن ي و ح ش ي ة ن يكون لك ان يكون لك ا ك و ن لك ان يكون لك ن يكون لك ان يكون لك ان يكون ل ان يكون ل ان و ن ان يكون لك ان ي ك ل ان ي و ن لك ا ك و لك ان ي ن لك ا قال لك طو افعل ما تؤمر ستجدني إ ن شاء الله من الصابرين ب ع د ذلك م ا جاي كتله يضبح قال لي و اتكيمي ما تضبحني من قدام أ ش ا ن انا ما أ ج ز ع وانت ما تجزع ركني على وشك فلما أ س ل م ا وتله للجبين ناديناه أ ي ا إ ب ر ا ه ي م قد صدقت الرؤيا إ ن ا كذلك نجزي المحسنين إ ن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في ا ل آ خ ر ي ن سلام على إ ب ر ا ه ي م الله ابراهيم ده و إ ب ر ا ه ي م الذي وفى اي ل ش ر ا ئ ح ا ج ة الله قال له سواها و إ ب ر ا ه ي م الذي وفى وفى بشنو بالشرائع الحمد لله رب العالمين ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله ا ل أ م ي ن وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن م و ا ص ل ة لحديثنا عن التوكل وما أ ع ظ م ه وما أ ج ل ه نتحدث بعد ذلك عن مواطن يحتاج فيها المؤمن أ ن يتوكل فيها على الله عز وجل و أ و ل ذلك مقام ا ل د ع و ة و ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدع بالحق يحتاج إ ل ى التوكل يقول سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لما كثر كيد الكائدين وتامر المتامرين قال له وتوكل على الله إ ن ك على الحق المبين طالما أ ن ت على الحق فتوكل على الله ولا ك ت ر ا ج ع ا ل أ م ة اليوم تمتلك الحق الكتاب حق و ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة حق و ا ل س ي ر ة ش ن و حق و ا ل أ خ ل ا ق حق والتوحيد حق لكنها لا تحسن التعبير عن هذا الحق بالتزامه و ا ل ا س ت ق ا م ة عليه فلينقص ا ل أ م ة ا ل آ ن فبالتالي إ ذ ا كان الناس يقولون نحن ضد اليهود هذا كلام جيد لكن لا تكونوا ضد اليهود ب أ ق و ا ل ك م الفضائيات ا ل م و ج و د ة في العالم ا ل إ س ل ا م ي و ل ل أ س ف الشديد حتى التي ع ر ب ي ة منها إ ل ا من رحم الله تخدم ختما ت غ د م خطما خط اليهود خط اليهود شنو إ غ ر ا ق المجتمعات في الشهوات والجنس والنساء والتعري و إ ظ ه ا ر المفاتن و ا ل أ غ ا ن ي والتعلق بالفنانين والتعلق بالفنانات البغنو اليهود لابد مساهر للصباح ويقول لك في فيلم نحن ويحضره في نقرأ حتى ويمشي الصباح يطلع ا ل م س ي ر ة يتهزر مالك قال أ ن ا ضد اليهود قال ضد اليهود كيف عد لا تنبو ضد اليهود أ ب و ضد اليهود جد قاطعوهم قاطعوا منتجاتهم ا ل ف ك ر ي ة وقاطعوا المنتجات ا ل س ل و ك ي ة و ا ل أ خ ل ا ق ي ة ا ل ر د ي ئ ة وقاطعوا المنتجات ا ل ا ق ت ص ا د ي ة ت ع ت ل ي ه و د ده اقل شيء ممكن يعمل ل ل ج ه و د فبالتالي ا ل د ع و ة والحق على حق مخف ما مخف ليه ل أ ن ه متوكل على ا ن ه ر عبد الله شوف ا ل آ ي ة دي والذين والذي... يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أ ح د ا إ ل ا الله وكفى بالله حسيبه مش هو اللي بيحاسبك هو اللي بيكفيك وانت زول حق ما تلاوز عشان كده اي زول عنده حق بيصدع ب م ت ي ن لما يكون عنده توكل على الله ياخي إ ب ر ا ه ي م عليه السلام وقف ضد ا ل ق ر ي ة و ا ل ح ل ة كلها بين مرود الملك بتاعهم وكسر ا ل أ ص ن ا م عمو ا ل ش ن ه القي في النار قلنا يا, قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إ ب ر ا ه ي م المفسرين قالوا لو لم يقل ربنا وسلاما لمات إ ب ر ا ه ي م في النار من البرد النار ب ت ح ر ك الله ذلكوني بردا البرزات ما كويس البرزات ما ل و ا ك ت ب لكن بردا ج ا ب معاش نو وسلاما كده بقي ي جو معتدل ما أ ك ل ت النار إ ل ا قيوده مكث إ ب ر ا ه ي م في النار ث ل ا ث ة أ ي ا م الناس ما ش ا ف ي ن الدخاخين ت ق ي ل ة وما عرفين الحاصل بعد ث ل ا ث ة ايام النار دي وقفت شافوا ليك الرجل في يضحك بصر ا ل قال ما كنت آ م ن ا ولا مطمئنا أ ي ا م ا أ ف ض ل من ا ل أ ي ا م التي كنتها في النار دا كنت مطمئن ووافق دا كنت مطمئن يحتاج موطين إلى الموطن الثاني النصر يحتاج إ ل ى توكل اسمع ا ل آ ي ة ا ل آ ن ا ل أ م ة تبحث عن ش ن و عن ش ن و عن النصر إ ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان إ يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعدي وعلى الله فليتوكل المؤمنون ا ل ن ص ر م ن الله و ل ياتي لا ب ر أخش أخش ولا ل ما ا ح من ن الله نحن ن ن و م ا ت ي من د ك الله و ي أ ت ي ل ل من ت و ك ي شوف الله ت وياتي ل ل من الله م و ن ي ح ا ص ر ن ه قال لا ت ح ز ن إن الله م ع ن ا ت ي من الله ت و ك ل جد وهكذا سيرته كلها توكل كان يخوض غمار المعارك والجيوش والقتال متوكلا على الله في كل شيء وهكذا الرسل وقالوا ما لنا أ ل ا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ا ل آ ي ة ا ل ب ع د أو ا تمامتها فلنصبرن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون يا خلاكين وما لنا الا نتوكل على الله النصر يستنزل بالتوكل ب ا ل إ ي م ا ن و ا ل ع ق ي د ة و ا ل ث ق ة في الله ا ل أ ي ا م دي ايام أ ز م ة يحسن اكلمكم عن رجل مهم في التاريخ الرجل ده ربنا نصر بالدين في ف ت ر ة من الفترات وكان متوكلا على الله هو محرر بيت المقدس القائد ا ل إ س ل ا م ي البطل صلاح الدين ا ل أ ي و ب ي واسمه يوسف ا بن شاذي ا بن يعقوب يوسف شاذي ابن شادي ابن أ ي و ب ا بن يعقوب الكردي المعروف بصلاح الدين ا ل أ ي و ب ي صلاح الدين ده بطل من طراز فريد والله يا اخوان نشوفه انا دائره اطمنكم ح ا ج ة الشي بدت لكم في ب د ا ي ة ا ل م ح ا ض ر ة اللي بتعملوا اسرائيل كله أ ن ا ب ا ل ن س ب ة لي مكشوف أ ن ا عندي ق ن ا ة اخباريه و و ك ا ل ة تعت أ ن ب ا ء ص ا د ق ة لا ي أ ت ي ه ا الباطل من بينها ي ولا من خلفها ما فيها كذب أ ص ل ا ما فيها شنو كذب ج ا ب ت أ ي ح ا ج ة وانا و ر ي ك م صلاح الدين ا ل أ ي و ب ي خرج وقاد م ع ر ك ة إ خ و ا ن ن ا أ ن ا أ ط ل ع ك م من ا ل إ ح ب ا ط ومن الواقع المتردي ا ن ح ن ا عايشين فوقه اوديكم قمم فوق شويه اطلعكم القمم ا ل ع ا ل ي ة صلاح الدين ا ل أ ي و ب ي ب د أ الحرب مع هؤلاء الفرنجه كانوا ب ي س م ن ه شنو تلقونه يسموه والنهاية شنو الفرنجه اللي هم الروم كان ي ب د أ معهم المعارك فقط لما م ر ج اشعر ب ل د ه ومن بيتو ا ش ح ر ر بيت ا ل م ق د س رجع ب ع د كم س ن ة من س ن ة خ م سمي يتمني ا ة و سبعين ل خ م م تمانية وثمانين س ي ة ك م سنه ما نزل من حصانه ر أ ي ك شنو ياخي يا أ الحكام لالي المجتمع داري اجتمع بعد ما يبيدوا الناس تب بعدك ذ ل يترحموا على الناس يقول الله, الله يرحمكم الله ي ر ح م منتم انتم يجتمعوا ت م والله أنا ع تسعة يجتمعوا يجتمعوا وأعلام يرفعوها و يوم أبادوا ولماذا بمرتقولات وسلام جمهوري ا الناس ذات لماذا الليلة الحرب لها الناس إبادة يسغل لم لماذا لأنه أن كيف يجب ك وقعات ي س و ا و ا ل أ ج ه ز ة ا ل أ م ن ي ة تراقب الموقف أسأل اشعر بالموضوع و يجيوه ت ص ي ب ة ي أي ق و و ل تحت حراسة مشددة. ما مشددة عندكم م حكام بكتن ش ع ولكن ب ا ع يكون ا رجال ما ل لكم س ا إسرائيل مع هناك مظاهرات يضربون بالناس ي ا خ اسمع انت عندكم ش ج ا ع ة ورجاله وعندكم ر دي و نيران اي م ت ر و ن في الناس دي ت ك ت ل شعوبكم انتم و ك ن ت ت ك ت ل ت ك ت ل ناسكم قلتوا حاجه ة و ا ل ل ح ا ج ة ع ج ي ب ة لكن قال ابناء جلدتنا وفي نظراتهم حقد الصليب و خ س ة الموساد ابناء جلدتنا وفي نظراتهم حقد الصليب و خ س ة الموساد ح ا ج ة ت خ ي ر خليك من د ل أ ط ل ع فوق أ ط ل ع ناصلاح الدين ا ل أ ي و ب ي م ن س ا ل ت م سميه ثمانيه وسبعين خرج مشى ا ل أ ر د ن واجه مواجهات ياخي ده عجيب جلب السبب ا ع صلاح الدين من مصر يقود في موسم الحج س ن ة خ م س م ي تمانية وسبعين النصارى ج الحج م ا ل ن قطعوا الطريق ك ت ن و ا بعض الحجات صلاح الدين م ر ج بنفسه كويس في م ن ط ق ة الاردن أ ر د ن منطقة ل أ هناك ودخل في معركه معهم لقاء عندهم سفن في البحر ف أ ر س ل قائده المظفر اسمه العادل جوهر لؤلؤ لؤ. مشى قضب منه و الناس أ ث ر منه الناس عالصح د ل ع م ل شال ن و ش الناس ديه ا ل أ س ر ى العمل و الكلام ده من ا ل ف ر ن ج ة من الخواجات وذبحهم في منى ي أ م ا م الحجاج ليطمئنوا ويرجعوا إ ل ى ديارهم مطمئنين هذا كان سنة و ب د أ ت المواجهات فتحت بيت المقدس بعد حرب و م ع ر ك ة حطين وهي بلده ة سنة كانت ج ر معركة تعتبر من أشرس معارك التاريخ ي ة من ألف عالم ا ل صليب ده كل ج ه جوء من جميع العالم كان قوام جيش صلاح الدين ث ل ا ث ة عشر أ ل ف مقاتل وكان جيش ا ل ف ر ن ج ة قوامه ث ل ا ث ة وستون أ ل ف مقاتل والشده شديد والجيش له خمسه س ن ة م ن ل خ م س م ي ثمانيه وسبعين من أ ه ل ه ب د أ بدأ, بدأ صلاح الدين يرتب قال نخوض ولا ما نخوض وقرر أ ن يخوض م ع ر ك ة حطين ا ل ف ا ص ل ة في تاريخ ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة حطين جمع الجيوش جاء الناس من أ و ر و ب ا قائد الجيوش ا ل ص ل ي ب ي ة يسمى ارزونا ومعه رجل يسمى ا ل ق و م ف كان دا أ م ي ر طرابلس في ليبيا هناك ومعه إ ب ر ن س الكرك الكرك دي م ن ط ق ة في الاردن كلهم ج و ويحملون صليب يسمى الصليب الصلبوت يعني أم اكبر صليب عند الصليبين ي جابوش ق ن ه ا ل ص ل ي ب د ه ث ل ا ث ة أ م ت ا ر ذهب خالص ذهب شنو ويدق و الطبول ا وجوفي سهل حطين تضرع صلاح الدين إ ل ى الله جل وعلا و ل ج أ إ ل ي ه و أ م ر الناس أ ن يدعوا له ش ف ت ا ل د ع ا ء ده؟ دب ه الزنزن ش ف ت يدمر أ م ر ي ك ا ويدمر أ ي حد دعاء داكن الناس ما يقولون متين. متين دعى موسى عليه السلام على فرعون ربنا اطمس على أ م و ا ل ه م واشدد على قلوبهم استجاب الله له بعد أ ر ب ع ي ن س ن ة ربنا قال لك قد أ ج ي ب ت دعوتكما بعد أ ر ب ع ي ن س ن ة ربنا عمل الكلام ده بعد أ ر ب ع ي ن س ن ة في مصر غرقوا بعد أ ر ب ع ي ن س ن ة ما تقولوا متين في أ م د ربنا جعلوا ل إ س ر ا ئ ي ل الا تنتهي دارت ن ا الباقل ش ما ي غ ك أنك فلا يغر ق ل الذين ب ك ف رحى و مأواهم وبئس ا البلاد متاع المهال في قليل دارت ثم جهنم ر م ع ر ك ة من أ ش ر س معارك التاريخ في حطين استمرت ا ل م ع ر ك ة يوم السبت وكانت في جماده كويس من بعد ص ل ا ة الفجر انتهت عند غروب الشمس حصيلتها قتل من الصليبيون ثلاثون ألف وأسر من الف ص ل ثلاثون ل ي ي ب و ن أ وقتل من جيش صلاح الدين ع ش ر ة من راى القتل ظنه أ ن ه لم ينج أ ح د ومن ر أ ى ا ل أ س ر ى ظن أ ن ه لم يبد و أ ح د أ س ر الناس حتى أ ن الرجل ما كان يجد ما يربط به ا ل أ س ر ى وقوم أ س سليم ر الصلبوت و ا ل ص ر ا ب ل س ف ر ومات في الصحراء ك م د م إ ب ر ن س الكرك وقائد الجيوش وقعاف ا ل أ س ر أسر مع الناس وقال لك العربي يفك الخيمه ت ت ح أشان ا ل ح ب ل يربط بها الناس ب ا ع ا ل أ س ر ى في دمشق من ك ث ر ة ا ل أ س ر ى ب ا ع أ س ي ر ا بنعل خ و ا ج ب مركوب زي ا ل ج ز م ا ل ف ك بيها الزول ده يا أخوة الله ا ل ل ل د يا الله يا ج ز ي ر ل ك ن ا الله يا الله يا ا ل ل ا يا الله يا ا ل ل ز م ا ن الله يا ا ل د ه يا ا ل ل ب يا الله يا ل ل ه يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ا ل أ ب يا الله يا الله يا الله يا ا ل س د ي ق و د ج ي و ش ا و ل م ي ف ع ل شيء و الله ص ل ا ح ا ل د ي ن د ه ب ع د ه في رجب طوالي طوالي في رجب حاصر بيت المقدس ل ك ن صلاح الدين انت ح ا ر ف في ح ط ي ن مش واقف والناس ديك واقفين ودي ا و ا ق ف ي ن واقف قدام يوميا لا بد يقراوا له احاديث من احاديث ر س ل ه باسناده ي س م ع ه دا تبدا ا ل م ع ر ك ة ق ا ل الناس والله لا اترك ولدي من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء العلوج العلماء موجودين المحدثين قال اقرا أ علي ل ح د ي ث قرأ علي الحديث حتى ب د أ ا ل م ع ر ك ة يا خلاكين ل ر ا ص عجيب ما صلاح الدين دا يا خلاكين الزول د زول عجيب صلاح الدين أ ي و ب دا عجيب جاب ا ل أ س ر ة في الخيمه تحته اثنين أ س ي ر ي ن ه و ع ن د ه مشكله مع واحد فيهم جاي أ ر ي ز و ن ا دا وتاني إ ب ر ا س الكرك إ ب ر ا س الكرك د ه كان بيكبر ح ك ا ي في الطريق ويكتلن و ويربطن س و ا ي و وبعدين لما دكتلن الحاج بيقولن اقول انت مؤمن بمحمد ا ل بيقول خلي دافع عنك حسا ويكتلن صلاح أبي ض ا ل منه غضب شديد دخلون في خ ي م ة جام صلاح الدين ج ا ل و ا ل ه مويه دا مربط ودا مربط قام أ د ى ق القائد ي ا قال له ش ر ب القائد بعد مع الشريط أ د ى القائد الثاني قال ل هو كان يقول له ليدافع عنكم محمد غضب صلاح الدين غضب شديد قال له م أ اذن لك أ ن ا ما اذنت لك وشال سيفه ومشى على إ ب ر ا ن س الكرك قال لي انت الذي تقول للحجاج العزل ليدافع عنكم محمد أ ن انا ئ ب ه أ نائبه ن ا فضرب عنقه قطع رغبته ه ذ ي م ا فاولعب قطع رغبته ده خفف قاعد يكف التازر قاعد نفسك قاعد اين انت المقد الشهر حصار عجيب ل م ن الجندي خلاص ضاقوا سجد صلاح الدين لله عز وجل ودعا ل ل ه وقال اللهم انقطعت أ س ب ا ب ا ل أ ر ض ي ة ل ن ص ر ة دينك و ل إ ع ل ا ء كلمتك ولم يبق إ ل ا ا ل إ خ ل ا د إ ل ي ك اللهم نصرك المؤزر سقط ص و ر كامل من بيت المقدس ودخل الجيش واحتلوها وصلاح الدين يكبر وهم يتلون أ و ا ئ ل ا ل إ س ر ا ء سبحان الذي أ س ر ى بعبده ليلا من المسجد الحرام إ ل ى المسجد ا ل أ ق ص ى الذي ب ا ر ق ن ا حوله لنريه من آ ي ا ت ن ا إ ن ه هو السميع البصير ولقد آ ت ي ن ا موسى الكتاب ونحن نؤمن بموسى ونحبه ولكن بنو ولكن بنو Israel اذو موسى ولكن ا ت و و ا كالذين اذو موسى ف ب ر أ ه الله م م ا ق ا ل و ا من غ ي ر ا ل يهود و ل ق د آ ت ي ن ا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني Israel االاتت خ ذ و ا من دوني وكيلى ذ ر ي ة من حملنا مع ن و ح إ ن هكان ع ب د ا شكورا و ق ض ي ن ا إ ل ى بني إسرائيل ياخوان يا ا ل آ ي ا ت دبت ح ل ل ك ا ل إ ش ك ا ل الموجود ا ل آ ن ك ل ه آ ي ا ت عجيب ة وقضينا إ ل ى بني إ س ر ا ئ ي ل في الكتاب الله كتب انو بني إ س ر ا ئ ي ل حيفسده طيب ما تفعله إ س ر ا ئ ي ل اليوم من تقتيل الاطفال واراقه الدماء وتهديم المباني وتدمير البنى التحتيه وحصار الناس ومنعهم الطعام والدواء يصنف شنو افساد صح لتفسدن في الارض مرتين هل إ س ر ا ئ ي ل عندها م ك ا ن ة ك ب ي ر ة في العالم وجيوش وعندها عندها, عندها مؤيدين من أ م ر ي ك ا ومن أ و ر و ب ا عندها ها ولتعلن ا علوا كبيره المفسرين استغربوا في ا ل آ ي ا ت دي قالوا إ س ر ا ئ ي ل لم تفسد مرتين ل أ ن الله قال كلما أ و ق د و ا نارا للحرب أ ط ف ا ه ا الله ويسعون ا في ا ل أ ر ض فساده والله لا يحب المفسدين قال المفسرون افسادان كبيران أ ي ن م ا وجد ا ل إ س ر ا ئ ي ل يوجد الفساد لكنهما افسادان عظيمان تسمع به الدنيا كلها ف إ ذ ا جاء وعد أ و ل ا ه م ا وذا حصل بعثنا عليكم عبادا لنا أ و ل ي ب أ س شديد عن طريق ت ي ط س الروماني عن طريق ب خ ت نصر البابلي فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا دمروا اليهود ومحقوهم ومسحوهم ف إ ذ ا جاء وعد الاخره, الآخرة لسماجه ه ا ء ل ي لان الله قال وعد ا ل آ خ ر ة ا ل ل قال ا وعد آ خ ر ة جاء وعد جئنا شنو؟ قال لي ا بني اسرائيل جئنا بكم لفيفه من كل تتم هجرات إ ل ى المحل الذي بعد ا ل ا خ ر د ل ي س و ء و ج و ه ك م وليدخلوا المسجد كما دخلوه أ و ل مره ة يقول ا وكلها د و ك بفعل م ض ا ر ع مع اللام ا ل د ا ل ة على التوكيد والمستقبل سيعملوا كذا في ناس ح ي ك و ن مؤمنين يسوءوا وجوههم ويدخلوا المسجد كما دخلوا أ و ل م ر ة وحتكون في مباني ك ب ي ر ة وليتبروا ما علوا تثبيره لكن في الافساد دا في الوعد ا ل ا خ ر ة قال أ م د د ن ا ك م ب أ م و ا ل ده الحاصل تماما وبنين عندهم جيوش وجعلناكم أ ك ث ر نفيرا عندهم إ ع ل ا م ا ل آ ن اليهود يعيشون وعد ا ل آ خ ر ة بعد لو بعض المفسرين قال وعد ا ل آ خ ر ة تم كل ما اليهود يفسد و كل ما ربنا بدون أ م د بعد ذلك يقبع لهم بدليل إ ن أ ح س ن ت م أ ح س ن ت م ل أ ن ف س ك م و إ ن أ س ا ت م فلها شنو ف إ ذ ا جاء وعد ا ل آ خ ر ة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أ و ل م ر ة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أ ن يرحمكم وان عدتم ل ل إ ف س ا د عدنا ل ل إ ه ل ا ك لكن دائما زي منه زي صلاح الدين نساء فلسطين تكحلن ب ا ل أ س ى وفي بيت لحم قاصرات وقصروا وليمون يافا يابس في عروقه وهل شجر في ق ب ض ة الظلم يثمر أ ل ا يا صلاح الدين أ ن ك ع و د ة فان جيوش ر و م تنهى و ت أ م ر رفاقك في ا ل أ غ و ا ر شدوا سروجهم عشر س ن ة و ج ن د ك في حطين صلوا وكبروا تناديك من شوق م آ ذ ن م ك ة وبدر تنادي يا حبيب وخيبر تغني بك الدنيا ك أ ن ك فاتح على بركات الله ترسو وتبحر والله صلاح الدين جيل جيل عجيب دجيل صلاح الدين دايرين توكل على الله في مقامات استنزال النصر التوكل على الله عز وجل عندما تعرض عن أ ه ل الباطل فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله و ك ي ن ا توكل على الله عندما يتركك الخلق ف إ ن تولوا فقل حسبي الله لا إ ل ه إ ل ا هو عليه توكلت توكل على الله عند الشوره وشاورهم في ا ل أ م ر ف إ ذ ا عزمت ا ل ش و ر ى بالذكرا كثير و د ه بيحصل اضطراب لا يحسن أ م ر ا ل ش و ر ى إ ل ا بتوكل توكل على الله عند الرزق ولو أ ن ك م توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خ م ا س ة وتروح بطانا وقال صلى الله عليه وسلم من نزلت به ف ا ق ة فانزلها بالناس لم تسد فاقته ومن أ ن ز ل ه ا بالله نزلت عليك ح ا ج ة نزلتها للناس وغدت الناس ب ح ل و ا عليك ما بتسد أ ب د ا تبدا م ش ل ه ا عمرك كله ومن أ ن ز ل ه ا بالله عز وجل غشن و قال عسى الله ان يؤتيه, رزق أن يؤتيه الرزق عاجلا أ و آ ج ل ا أ و كما قال صلى الله عليه وسلم في الترمذي التوكل على الله قوام الدين هذه مجالاته وهذه طرائقه وهذه منهجيته وهذا تعريفه وهذه أ ر ك ا ن ه وهذا فهمه أ س أ ل الله تعالى اجعلنا و إ ي ا ك م من المتوكلين عليه والمعتمدين عليه والمنزلين حوائجهم به و ا س أ ل و ا تعالى أ ن يقضي حوائجنا اللهم لا تجعلنا في مقامنا هذا ذنبا إ ل ا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا إ ل ا نفسته ولا عسيرا إ ل ا يسرته ولا مبتلا إ ل ا عافيته ولا مريضا إ ل ا شفيته ولا دينا إ ل ا قضيته ولا مظلوما إ ل ا نصرته ولا مظلوما إ ل ا نصرته ولا مغلوبا إ ل ا أ ي د ت ه ولا ممتحنا إ ل ا نجحته ولا ذ ر ي ة إ ل ا أ ص ل ح ت ه ولا أ ي م ا إ ل ا زوجته ولا ميتا إ ل ا رحمته ولا ح ا ج ة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولا فيها صلاح إ ل ا وعنتنا عليها يا رب العالمين اللهم كن ل إ خ و ا ن ن ا في غ ز ة عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا اللهم حرك جندك اللهم أ غ ث ه م اللهم أ غ ث ه م اللهم أ غ ث ه م اللهم انزل عليهم رحمتك وانزل عليهم سكينتك وانزل عليهم جندا من جنودك اللهم حرك الرياح وانزل الامطار يا رب العالمين اللهم عرقل على اليهود اللهم د م ي اليهود اللهم د م ي اليهود كما دمروا اخواننا في غ ز ة اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك يا رب العالمين اللهم اصلح امورنا كلها اللهم بارك لنا في أ م و ر ن ا كلها اللهم عليك توكلنا و إ ل ي ك أ ن ب ن ا و إ ل ي ك المصير فتقبل دعاءنا واخذ حوائجنا ويسر أ م و ر ن ا واشف صدور قوم مؤمنين بنصر مؤزر من عندك يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم